أَنْوِئُ فِي <تصفيق> كَتَوَ أَلْفَرُّ مُنْزِلِمْ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِ مِهِ فَلَا تَهْلَقُوا الْعَيْنُ الْحَدِ وَلَا تَطَرُقُونَ اللَّهُ نَزَّلَ وَإِنَّهُ لَتَعَالَى الَّذِي نَزَّلَ مُلَائِكَتَهُ نَازِلِينَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ إِلَيْهِ قَرَّ وَإِنِّي أَخَافُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى هَذِهِ الدَّارِ السَّمَاءَ بَيْنَهُمْ عَتِيقٌ لَّمَّا أَذَنَ فَهُمْ tal pero ¿no? وَتَوَلْنَا عَمُّ وَقَلَيْنَا آسَمَاهَا نَعِذَا وَمِنَا قَطَعِنَا وَمِنَا قُرْضِ فَهُوَ تَقِيمٌ قَالُوا قال اِنَّا اللَّهِ تَفْتَرُ تَذُقُرُ يُسُبَ حَتَّى أَتَقُونَ هَوَنَا تَقُونَ اِنَّا الْمَالِكِينَ قَالَ اِنَّا مَا أَشْفُتِّ وَمُرْضِي إِلَا اللَّهِ الله الله الله الله اذهرم Oh, that's all. این کنید سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اختراعين وسبعان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا قدارة محيرين من آل القرى they're all وهو شديد المحال له دعوة الحق <تصفيق> والذين يكون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصل حقين لفاء يبنى وأن ما ينفعوا الناس فينبتوا في الأرض كذلك